ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم واتبع ملة ابراهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلا